فني علم ربي من سؤالي واختي عندي بدعوتي وابتدي Tak ta'ala apa amali, dan bila terjadi, tak ada hati. Bermuhammin سريع عن الغر منك يدركني ساري عن يمشي من قصور وياتي يا أمو جباني يا عاليم يا سميع قتام para gane min la